کاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وَهَنَّ الْعَظْمُ مِنِّي وَشَتَعَ لَ الرَّأْسُ شَيْبًا رَبِّ إِنِّي وَهَنَّ الْعَظْمُ مِنِّي وَشَتَعَ لَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُم رَبِّ شَقِيَّ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ من وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى يحيى لم نجعل له من قبل سمية قال ربي أن يكون لي غلام وكانت مرأة عاقرة وكانت مرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيق قالك ذلك قال ربك هو علي يهين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 وذكر في الكتاب مريم ما إذ إذا تبذت من أهلها مكانا شرفيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سويا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 وكان امرا مقضيا فحملته فتبذت به مكانه قصيا فاجا اهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيما نسيا منسيا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 فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله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 اتخذ من ولد سبحانه, سبحانه إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم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 وأنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأمر وهم في غفله وأنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأمر وهم في غفله وهم في غفله وهم, في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يوجعون واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 قال سلام عليك قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله ربي وأدعُ ربي عسى ألا أكون بدعاءِ ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق وعاقوبة وكل جعلنا ما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 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ فِي الْكِتَابِ إدريس إنه كان صديقاً نبياً إنه كَانَ صديقاً نبياً ورفعناهما مكاناً عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من الناس من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا إذا تُتلى عليهم آيات الرحمن إذا تُتلى عليهم آيات الرحمن خرُسُ جذَوَبُكِيَ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا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 تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت قيّا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت قيّا. وما نتنزل إلا بأمر ربك.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 ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولادها صليا وإم منكم إلا واردها وإم منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آيَاتُنَا بَيْنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَهُ الْلَّذِينَ أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرُ مَقَامَهُ وَأَحْسَنُ نَدِيَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قبلهم مِنْ قرن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 حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شرهم مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عياد ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تؤذهم أذا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوما نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم مردا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 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْدَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا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 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين